في اثنان كلاهما قد يبتسم واحد منه يكون ابتسامته بحسنات والثاني بسيئات كيف يا أخي تكون بسيئات أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة نعم لكن ممكن تكون بسيئات أنا ممكن آتي ويأتي إنسان فقير ويطلب مني مالا فأقول له والله يا أخي إني أتمنى أن, أن أحسن إليك وأن أعطيك لكن والله يا أخي أني لا أستطيع أسأل الله أن يوفقك وأن يحفظك وأبتسم في وجهه هذه قربة سلمت على واحد من إخواني السلام عليك كيف الحال إن شاء الله في خير عساك طيب يا مرحبا يا هذه قربة لكن لو زميلتي في الجامعة حلوة شوي وابتسمت في هل هذه قربة؟ أجيبه ابتسمة تبسمك في وجه أخيك إيه بس ما هو بأختك أخيك <تصفيق> ما قال في وجه أختك <تصفيق> إذا قد يعمل الاثنان العمل نفسه ويكون في حق الأول طاعة وفي حق الثاني ليس في حق الثاني مباحا هكذا لا طاعة ولا معصية لا بل في حق الثاني معصية يأثن بفعله يأثن بفعله لذلك ينبغي الإنسان أن تكون نيته صالحة في تطبيقه للمهارات التي سنتكلم عنها ولا ينبغي له يعني مثلا لو جاء ودخل إلى مكان وجلس ثم الذي بجانبه حاول أن يترطف معه قال له كيف حالك إن شاء الله بخير قال الحمد لله الحمد لله وسكت ولم يكلمه فقال لك الذي عن يمينك ترى هذا الذي عن يسارك هذا مدير عام مثلا الشركة الفلانية وأنت تؤمل أن تقبل فيها موظفا قلت بالله هذا الرجل قال نعم وأنت لم تلتفت إليه ولم تبتسم فالتفت إليه وقلت السلام عليكم يا زهر كيف حالك إن شاء الله بخير والله يا أخي تصدق أنا منذ أن رأيتك انشرح صدري وفرحت يا أخي سبحان الله الذي يرى وجهك يا أخي ينبسط وتنفتح الدنيا في وجهه سبحان الله سبحان من صورك يا أخي طيب ما شاء الله ما طلعت هذه الأخلاق الحلوة إلا لما عرفت وظيفته المشكلة أن الناس اليوم أصبحت أخلاقهم تجارية نفعية إذا كان يرجو منك مصلحة ابتسم وثلطف إذا ما يرجو منك مصلحة لم يتسم ولم يتلطف حتى ان بعض أصحابي أعرفه يعني معي من سنين لا أذكر أنه ابتسم لدرجة أني أشك هو عنده أسنان أم ليس عنده أسنان فإذا جاءت بعض المواقف لو دخلنا على أحد المسؤولين الكبار أو نحو ذلك ثم سلم فإذا به الأسنان تظهر أقول ما شاء الله نحن نعرفك من عشر سنين عمرك ما ابتسمت في وجوهنا كيف ابتسمت في وجهه فإذا هو يرجو منه تكوين علاقة ومصالح تترتب على هذه العلاقة إذن أولا اعتبر تعاملك الحسن مع الناس قربة تتقرب إلى الله تعالى بها